بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر فإذا فرغت فنصب وإلى ربك